متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحرور نعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء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 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا عَذَابَ عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إن 114. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 115. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 116. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين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 7. A'm خalقوا السماوات والأرض, بل لا يوقنون 8. A'm عندهم خزائن ربك, أم هم المسيطرون 9. لهم سلم يستمعون فيه, فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أدرا فهم من مغرمين مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَارًا